أحتاج أن أصبر على فراقه لن أتكلم عن هالأشياء أنا سأتكلم عن الأقدار التي تنزل ف ج ا ة بالإنسان <تصفيق> واحد كذا فرضا زي شخص قبل كم يوم يتصل بي يقول في يوم زواجي اليوم الذي سأتزوج فيه أصبت بحادث الظهر وشل النصفي <تصفي> إلى ي و م هذا ويقول هالكلام صار لمن عشر سنوات الآن هذا بلا شك يا أخي أنه قدر يعني مفاجئ للإنسان قبل أيام يمكن قبل ثلاثة أسابيع تقريبا أحد, أحد أقاربنا ابتعث ودرس العسكرية ثلاثة أو أربع سنوات وفي الأردن درسها وتعب تعبا شديدا مع د ر ا س ة وعسكرية وتغرب عن أهله إلى آخره ثم تخرج ورجع فلما توجه الكلية الحربية ليستلم شهادة وثيقة التخرج تعي ملازم صار لحادث في الطريق ومات سقط من فوق جسر ا فسبحان الله هذه ا ل ا ق د ا ر المفاجئة يعني ليس مثل إنسان أصيب بمرض ثم ك ت مع هذا المرض شهر شهرين ثلاثة أربعة وبعدين والله الرجل توفي ف يعني ي تكون مصيبة شديدة على أهل لكنها أهون من المصيبة المفاجئة لا نحن سنتكلم عن الأقدار المفاجئة التي تنزل بالإنسان طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أصابه مثل هذه المصائب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 مات في ف يعني ي كما قال الله تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا أبني أني أرى في المنام من يذبحك يعني مات في اللحظات التي ي س ت م ل ح و فيها الأب الأب الابن عادة من ألطف اللحظات لما يبدأ يتكلم ويسولف و ي ع ن د ه مشاعر ويمشي أبو سنتين ونصف صح. ثلاث سنوات إذا تجاوزها يعني يبدأ يكون كبير ويدخل لكن ليس أبو شهرين وثلاثة تستمتع به ص وأبو ست سبع شهور لأنه لا يتكلم ولا عنده مشاعر صح. وربما أيضا سنة وسنة ونصف لكن لما يكملها السنتين وسنتين ونصف في هذا السن أرسلت ماريه إ ل النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ا ل و ل د في الموت فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وحمله وينظر ا ل ي ه فبكى فقال الله عبد الرحمن بن عوف يا رسول الله تبكي يعني من ا غ ر أنت رسوله وتبكي فقال عليه الصلاة والسلام يا عبد الرحمن إنها رحمة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 إذا أصبت في مالك أصبر إذا أصبت في أولادك أصبر أصبر ترى في ناس من قومك أ ص ي ب و هذا نوح عليه السلام أصيب بولده يغرق بين يديه أصبر هذا لوط عليه السلام زوجته تذهب تنادي القوم الفساق تقول تعالوا إلى ضيوف لوط تفعلوا بهم الفاحشة أصبر هذا كان عندهم رأك كذا أصبر هذا من قبلك من الأنبياء أصيبوا بأشياء أصبر كما صبر أ و ل العزم من الرسل ولا تستعجل لهم ذكر الله تعالى في كتابه أنواعا من قصص الأنبياء وسبحان الله يا جماعة على كثرة الأنبياء إلا أن الله تعالى اختار نوعيات منهم يعني مثلا الأنبياء في حديث الـ الـ الـ أبي ذر الذي روال إمام أحمد قال أبو ذر يا رسول الله كم عددوا الرسل فقال عليه الصلاة والسلام هم مئة و ش ر ل ف ا كما كبيرا مئة و ر ل ف نبي ركزوا معيها هل مئة و ل ف لم يذكر الله في القرآن إلا أسماء خمسة ي ن ب ي من مئة وعشرين ألف اللي ذكرت أسماؤهم بس خمسة و ع ي ب هل خ م ي ن ب ي أيضا الذين ذكرت قصصهم فقط خ م نبي عشرة ن ب ي ا ء ذكروا في القرآن بأسمائهم مثل مثلا اليسع لما يقول لك اليسع يكون عندك قصص مثل قصص موسى صح. أو قصص عيسى مثلا أو شعيب اليسع من, من له هذا نبي ا ي ش قصته يا ربي ما أخبرنا ل ا قصته بس ذكر اسمه ذو الكفل الخضر الخضر الخضر يمكن ذكر شيء من قصته مع, مع, مع موسى, موسى. لكن ال... ذو الكفل ما في ولا شيء ذ ك ر عنه بس ذو الكفل طيب ا ي ش قصته يا ربي ذو الكفل ما ا ل ي ا س ي ن نبي من الأنبياء صح. ما ذكر الله تعالى قصته إنما ذكر اسمه فقط إ ذ ا لما يذكر الله قصة نبي بالتفصيل معناه أن الله تعالى يريد أن يوصل إلينا عبراً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 وفي الآية الأخرى يقول الله واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ثم قال ل ه وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لأولي الألباب هذا صبر أيوب عليه السلام وقيل ا ن أيوب مرة قالت له امرأته ل ن أولاده هلكوا بالأمراض وأصيبوا بي وباء يعني مثل أحيانا يصاب الإنسان ب أ وباء معين يأخذ ا و ل ا د ه واحدا واحدا صحيح. هذا سبحان الله واحد شايب اسمه أبو فهد أنا زرته وموجود مقطع لي أنا وياه في الإنترنت أيضا قبل يمكن شهر و ن ص زرته في بيته توفى هذا يا جماعة عجيب يقول واحد من ا و ل ا د ي قبل عشر سنوات أصيب ب ح ر ا ر ه ومرض ثم اكتشفنا عمره 18 سنة اكتشفنا أن الولد مصاب بسرطان الدم لوكيميا يقول وجلس الولد قرابة ث م ا ع ة أشهر ثم توفي فلما توفي لم يمضي أيام إلا وأصيبت أخته عمرها خ م س ن ة يقول و ل ب ت الأخت مصابة قرابط تقريبا ث و أ ر ش ه ر وتوفيت ثم لم يمضي أيام إلا أصيب أخوها يقول والله يا شيخ الواحد يموت وأترقب من الذي سيصاب بعده يقول حتى توفي لي إلى الآن س ولما زرته أنا في بيته يا جماعة والله أني أرفع الفنجال أشرب قهوة ويقول يا شيخ والسابع منوم في المستشفى الآن يا أخي اللي حصل أيوب عليه السلام قريب من هذا أولاده يموت أعظم من هذا طبعا أولاده يموتون واحد واحد كلهم بين ي د ه وباء أ ص ي ب به ثم أصيبه وبالوباء ولم يمت ظل يعني جسمه يسيل دمنه ويخرج فيه مثل القروح والدمل ويتساقط منه الدم ويسيل وما عنده ا ل ا م ر أ ت ه باقي تخدمه ونفي خارج المدينة نعم وأيضا هم قاطعوه قومه خافوا من المرض أن يصيبهم فقاطعوه تركوا ل وحده وبالتالي فقد أولاة وفقد مال كل أ م و ا ل ه ذهبت وأموالهم ما كانت مثلنا يعني في البنك تخسرها في الأسهم لا لا كانت أموالهم إبل وبقر ويصيبها مرض وتنتهي وقومه أيضا أخرجوه من عندهم لأنهم خشيوا أن, أن يصابوا بذلك يقولون فقالت لهم رأته يوما قالت له يا أيوب ألا تدعو الله أن يرفع ما بنا يعني ا ن ا معاد أقدر أتحمل ألا تدعو الله أن يرفع ما بنا فقال لها كم لبثنا في الـ الـ الـ هذا البلاء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 انظر للنعم اللي بقيت عندك واحد أصيب بحادث وأصيب بشلل نصفي لا تنظر إلى الجزء الذي فقدته انظر إلى الجزء الذي بقي صحيح. يقول لي الأخونا عبدالله بنعمة تعرفونه وجزاء الله خير له بعض الجهد وله مقاطع ايه. في الإنترنت أيضا يقول كنت أظن أنه لا أحد أعظم مني م ص ي ب ه يقول عبدالله بنعمة أصيب في, في, في مسبح المسبح. وقفز في المسبح وكان المسبح يظنه عميقا فإذا وليس عميق الشاهد أنه أصيب بضربه وانقطع تنفسه وكذا فانقطع الأكسجين الشاهد أنه أصيب بشلل كلي ولا يتحرك فيه إلا الرأس فقط وإذا ر ا د يتكلم يتكلم أيضا بصعوبة صلى الله أ ن يشفيه ويشفي جميع مرضانا يقول لي يقول كنت يا شيخ أظن أنه ما في أحد أعظم مني مصيبة ا ن ا مشلول لو تقطع رجلي بفأس ما أشعر بشيء لأني صحيح. مشلول يعني يقول حتى رأيت شخصا مصابا بمثلي نفس الشلل وإضافة إلى ذلك أبكم وأصم لا لا لا. يقول على الأقل ا ن ا ا ق د ر أقول يما ع ط و ن ي ماء يا أمي ا ن ا أتصل ب ا ل ت ل ف و ن يرد عليه يرد ب ا س م ا ع ة طبعا محطوط الجوال وسماعة فالتلفون مبرمج ا ن ه يرد من نفسه مباشرة ما يحتاج تضغط الأخضر فهو أهلي مرحبا من أقول مثلا يا شيخ كيف حالك يتكلم معي تنتهي ا ل م ك ا ل ما ن ا أقفل وخلاص ينقفل التلفون يقول يا شيخ ر ا ي ت واحد أصم ما يتكلم أصم ما يسمع وأبكى ما يتكلم ومصاب بمثل أصابتي يقول حتى ا ن ه يوما جاء فأر وقضم أصابعه يقول ولم يعلم والدم يسيل يقول ويشوف الفأر يأكل يقول هو يبغى يصرخ هو قادر هو يبغى يتكلم يا ناس تعالوا ما هو قادر يقول حتى ج ا و ا أهلا بعدين ورأوا هذا وعطوا أباره عشان الطاعون وغيره فيقول سبحان الله أدركت فعلا أن يعني أحيانا الواحد يصاب بمصيبة فانظر إلى ما أبقى الله لك ولا تنظر إلى ما أخذ منك أيوب عليه السلام لما قالت له امرأته قالت له يعني أدعو الله أن يكشف ما بنا خلاص أنا مليت مما أصابنا قال لها كم لبثنا في هذا المرض في هذا البلاء قالت قد لبثنا سبع ن فقال لها وكم كنا في النعمة قالت كنا في النعمة سبعين س ن فقال إني ل ا س ت ح ي من الله أن ينعمني سبعين سنة أموال أولاد وكذا أن ينعمني س ب ي ن سنة فإذا ابتلاني سبعا جزعت الحين س ب ع ي سنة وأنا في نعيم لما أخذ مني النعيم سبع سنين قلت يا ربي رجع لنعيمي ألا بس أصبر سبعين سنة كما أنعم الله علي س ب ي ن سنة يقولون فمر بعد أيام به مر رجلان فالتفت أحدهم إلى الآخر ونظروا ل ى أيب وقال أحدهم إلى ا ل خ ر والله ما أصيب بهذا البلاء إلا لذنب أصابه ذنب عظيم ما نعرفه فلما رأى أن الناس بدأوا يتهمون في دينه قال ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب وفي الآية الأخرى و ي و ب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يا ربي أنا ما أقول لك أكشف ضري لكن يا ربي أنت رحيم بي وأنت أرحم ا ل ر ا ح م قال الله ف س ج ب ن ا له فكشفنا بابه ب ن ضر يعقوب عليه السلام نفس الشيء يعقوب كان أحب ا ب ن ا ئ ه إليه يوسف وغيب عنه يوسف وهو يدري أنتم ما ك ل ه الذئب أنتم عملتوا عملة طيب سولت لكم أنفسكم أمرا لكن أنا ماذا ف ع ثم يبتنى بعد ذلك بولده الثاني أخو يوسف ويقولون يا أبي أخونا ما رجع معنا ليش قال ا خ ذ ه الملك اللي عندهم في مصر ما م رجع ه ل ن ا قال الله تعالى عن, عن, عن أيوب يقول الله سبحانه وتعالى قال بل سولت عن يعقوب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا ف ص ب ر جميل عسى الله أن يأتيني ا بهم جميعا ثم قال وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم هم لما رأوه ت ذ ك ر يوسف اللي قبل أربعين سنة ذهب وإن فقط يوسف هو أبو تسع سنوات عشر سنوات إلى الآن من أربعين سنة ما نسيت يوسف ما قالوا له يا أبي م عليش تحمل لا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 رفعه الله تعالى و رفع ولده يوسف و صار له شأن و صار له مكانه نحو ذلك هي حمة سبحان الله عبد الرحمن لو تلاحظ أغلب الناس يجزع في فترة بسيطة من المشكلة التي تصيبها و لو تأملوا في القصص هذه و لو تأملوا الآيات القرآنية و بشر الصابرين ا ن ه سبحان الله ما تضيق إلا تفرج و م ا بعد العسر دائما يسر لكن أغلبهم دائما يتذمر في وقت قصير ليش دائما يصيبني هذا الجزع و يصيبني هذا الكرب ا ب غ ا ه ا تفرج بسرعة أحسنت ولو نلاحظ القصص هذه ا ن ه بعد سنين أحيانا تفرج عندهم وغير ذلك ترى أيضا الناس كثير منهم إذا أصيب بالمصائب مثلا ذهب ماله ل و مرض نزل به أو نزل بأولاده أو عقوق ولده و أو غير ذلك لا ينظر ا ح ي ا ن ا إلى من أصيب بأعظم مصيبته ويبدأ يقول والله الحمد لله على أقل أنا مشلول يا أخي غيري كذا لا يبدأ ينظر إلى من فضل عليه فيحزن ويعذب نفسه طيب أنت بهذا لا تكشف المصيبة عن نفسك أنت تزيد نفسك هم وغ م إنما انظر إلى من هو أعظم منك مصيبة حتى تهون عليك مصيبتك صح. التي أنت فيها في نلاقي ا ح ي ا ن ا الواحد الضايق حتى من الهم مو بس مصيبة تلقى أ طفشان أنا طفشان اليوم مدريش ما ض ا ي ق يعني لو جينا للقرآن نلقى في آية لقد خلقنا الإنسان في كدر ا ح س ن في كبت يعني أنها ص ل ا في هم وغم أيه؟ وشيء ا ث ا ن ي برضو يعني دائما الدنيا هي جنة الكافر جن... سجن المؤمن وجنه الكافر صحيح حتى أ ذ ك ر على هذه سجن المؤمن و ج ن ة الكافر يقولون ابن حزم رحمه الله ابن حزم كان يعني في بعض العلماء كانوا يعني وزرا ولا كانوا تجارا وعلماء في نفس الوقت م. يعني مثل الامام مالك يقول ا ل إ م ا م مالك كان تاجرا وعالم يقروا وكان يلبس كل يوم نوع من العمائم ونوع من الأحذية ونوع... عن نفسه يا أخي وعالم بس فلوسه يعني ما سرق من الناس ف ب ن حزم رحمه الله كان وزيرا يقولون فخرج مرة في أبهته مع الخدم والحشم والناس حوله فمر بيهودي يكنس الشارع فنظرها ل ي ه و د ي هذا إلى ب ن حزم وقال يا ب ن حزم قال نعم قال الآن يقول نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر <تصفيق> <تصفيق> <الله>, الله يا أخي أنا اللي في سجن وأنت اللي في جنة أنت الآن على هذا الفرس وتلبس ه ا ل ح ل ه اللي تسورات بعشرين شهر وتلبس معك هالخدم والحشم و... أنت اللي في ج ن ه يا أخي ليس ا ن ا وتقول أنك أنا في جنة وأنت في سجن فأجابه ابن حزم قائلا قال ا ن ا بالنسبة ا ل ى ما ينتظرني في الآخرة إن أدخلني الله الجنة من نعيم وغ... يعني الآن ممنوع أ تزوج أكثر من أربع في الآخرة مفتوح للمجال الآن ما أشرب خمر في الآخرة مفتوح للمجال الآن ا ن ا أخاف من الموت في الآخرة ما في موت يعني فيه أشياء في الدنيا ما تجدت ت ح ص ل في الآخرة محصورة. يقول ا ن ا بالنسبة لما ينتظرني في الآخرة أعتبر م س ج و ن الحين أقول متى تأتي الآخرة لأتنعم أكثر وأنت بالنسبة لما ينتظرك من عذاب في الآخرة الآن أنت في جنة في صح إيه؟ يقولون فأسلم الكافر <تصفيق> أسلم اليهودي قال والله ما دم كذا أشهده الله والحمد رسول الله وخاف فأنا أعني ا ن في الصبر عن المصاب ا و ل ا في التعامل مع أنفسنا لما ينزل بين المصيبة ا و ل ذلك أن تتخيل كيف لو كانت المصيبة أعظم من ذلك لا. وتقول في نفسك مثل ما قال عروه بن الزبير لما أصابه ا ل ا ك ل ة في رجله غ ر غ ر ي ن ا وقطعوا رجله من عند الركبة وتخيل كيف لو كانت اعظم قال اللهم لك الحمد اعطيتني اربعه اطراف يدين ورجلين واخذ طرف واحد و أ ب ق ي ت ثلاثه لك الحمد انك ما أ خ ذ ثلاثه وبقيت واحد تخيل كيف لو كانت المصيبه اعظم وتقول الحمد لله ان وقفت على كده اللهم لك الحمد واحد فرضا ولده صار لحادث بالسياره واحترقت ا ل س ي ا ر ة و م د ر ي ايش وزعل كيف ا ل س ي ا ر ة ت ح ت ر ك احنا شريناها بفلوسنا لسه نسدد البنك إ ل ى الاما ما سددنا قيمه ا ل س ا ر د ي ن قال واحد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 فصارت مصيبتهم بالنبي عليه الصلاة والسلام أنستهم المصيبة الأولى ننهزم ولا ما ن ه ز م رسول الله مات ثم لما يقول الله تعالى فأثابكم غما بغم أعطاكم غم ا و ل هزيمة بعدين أعطاكم غم ا ك ب ر موت النبي صلى الله عليه وسلم بعدين قال لكم لا النبي صلى الله عليه وسلم ترى ما مات فخفف عليكم المصيبة الأولى بح ا شفت كيف؟ ا ي ا ح م د طيب إحنا واجبنا ا ل ا ن في الفترة الحالية حين سبحان الله مهما ق ع د ت تسمع الكلام هذا تظل في مصيبك تظل في نكتك تظل في ضيقك إيش الأشياء المفروضة ن نحن ن س و ي عشان نبتعد عن هذه ا ح س ن وطبعا ا و ل شيء ا ح م د بالنسبة لمن كيف نتعامل مع من أصيبه بمصيبة صح. يعني نحن مطالبون أن نواسي صاحب المصيبة ليش شرع عندنا يا أخي في الإسلام شرع العزاء لمن يعني يتوفى لها ح د أنت لما موساد. تأتي مواسات صح أنت الآن لما تأتي الواحد تعزيف في ابنه تعزيف في أبيه تعزيف في كذا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 التي هو فيها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وتعين ذا الحاجة الملهوف واحد ملهوف ابني ب م و ت ولا زوجتي كذا تعينه ا ن ت لك في ذلك ا ج ر تخفيف ل ا ن أمشي مع أخي في حاجة حتى أثبتها له أحب ل ي من ا ع ت ك ف في ا ل مسجد هذا شهر كل هذا يا جماعة في التعامل مع المصاب العجيب في ناس ما يعرف يتعامل مع المصيبة بالمنهج الشرعي ح يعني الله تعالى يقول إذا أصبته مصيبة قالوا إن اللون ل ي ه رجون لا في ناس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 التعامل الشرعي يبغى ينسى المصيبة ويشرب خمر ليس هذا التعامل الشرعي مع المصائب أنك تشرب خمر ولا تتعاطى مخدرات أو تنتحر مم. لا التعامل الشرعي النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه بلال كان إذا حزبه أمر فزعى ل ى الصلاة أصاب هم غم الله أكبر كبر وكان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال, يا بلال. خلنا نرتاح لا. وما أجمل والله يا أخي الواحد إذا أصيب المصيبة ثم توضأ وكبر وسجد و ب ك ا والله يا جماعة تشعر سبحان الله أن كان عندك يعني جبل وأنك قاعد تفتت هذا الجبل وتسربه إلى الأرض فعلا يهون عليك نختم سؤالك عبدالعزيز أنا أعتقد ممكن لما يكون الواحد مؤمن من داخل هي تتحكم في الصبر تجاه المصعب لما أحسن. الواحد يكون إيمانا ضعيف رح يكون برضه ما رح يفكر أ ن كيف رح يسرى للمصيبة صدقت هذا أيضا مهم هو الواحد بمقدار ارتفاع إيمانه فعلا يعني يكون عنده قدرة على تحمل ا ل مصيبة إذا نزلت به وهذا أيضا مهم نسأل الله تعالى أن يزيدنا وإياكم إيمانا وأن يعيدنا وإياكم المصاب ن س أ الله ي ع ي ن ا من المصاب الواحد ما يفرح م المصيبة ا ك إذا جاءت يصبر عليها يعني صح. الله يزيكم خير يا شباب لا لا. أنتم أيضا أولا ح ب ه ا س أ الله أن يعيدنا وإياكم جميعا من المصائب ما ظهر منه وما بطن ونسال الله تعالى ان يخفف عنا وعنكم و ن ش ف ي مرضانا ومرضاكم وان يغني فقيرا وفقيركم وان يسد عنا الدين وان يوفقنا واياكم لكل خير يا رب العالمين <تصفيق> الى لقاء اخر ان شاء الله والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون